وَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَا مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُوِينَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ